عالمين. اللهم يسلم على سيدنا محمد من النبي وعلى آله وسعره ومن طبعه بإرسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى ترتيجنا على وستة صور لحصورة ذات لح وهي إن شاء المولى سورة قريش سورة المعون سورة الكوثر سورة الكافرون سورة المسد إيه. سورة النصري ونحن نكرناها فيه walla hila surad oo daayalo hadhu wa iskool labataniga sidee daayadood waye hal surad waa nagani inta kale waa maqool surat mis'af في mushaf fi ugayd kunu kaabna isku mid bay ahaayen laakin sida sida aad u hawayo kala laba suurodo marka dilla isku xiloo waxay noqon fa'alna ashaab al-feel ama ja'alna ashaaba al-feel ka asfin ma'koon ilaaf quraish ilaa al safar kiisa ay ka caado dikan iyo xayfi xagaaga safar kiisa ay ka caado dikan faan sida quraash iyo ugu soconaa cabul fiil asab fiiluhu halood dafiihiin oo ma ka kusheli ugu hilwaareen suqraashii labadii marka quraashu oo nabad gacanta socoto oo aan la dareen gelinayaan oo الله xurmeeyo yaa sida ugu seneeyo Allah subhanahu wa ta'ala sida dadkeed markan loo yifaran badan baan iyada ay nimo kale ku suugin falyu قريش برشاد هذا ذبته كعادية لشاد هذا ذبته إيلات كعادية لشاد هو اللي جب دل يعيش في الشتاء والصيف سفر كجيلان في هي سفر كحلاج أو شامة كعادية لشاد هذا ع على كعادية لعوين زينين كلام مرمين ذبته فليعبدها عمل رب هذا البيت كعذن يد هو كلنا بالجلي خب دي يعني العمل لقريش لعام كثيرة marka nicma kale oo nicma kasta oo loo nicmeeyay hadayna ala u caamilin tan iyaga lagu nabadgelinayo iyo ku shaqaysanayaan darteedana loo caabuleeyo hore ficilaha hayeesho marka waa nicma min nicamweeyaan inay ku nabadgaleen oo hareerahooda carabaha iyo wadanka meeshii tooga la daadiyay wadad fayaalaysho oo culimiyeen iyagana wax sida oo kale mid kale oo حقا يمني فائلان أي وحيد لن نكسفه إبسانيان العكس هذا هو التابني كاتري لعمدها دفتها الله عبده هذه وحكة الله عبده هاي مور ملك فليعبدو دعو كتعالو شنو وحال لعجي هاي سورة دعو سورة دعو الله من هاي الباطلان لإيلات القريس لامكاتو حكو تعالو غي فليعبدو دعو لإيلات القريس القريس برشده أما hilal ka safarkita yamanat ayu sabriyal hagaqa safarkita ay taadayeshe oo ay ku nabad galiyaano ilsaabane min barthe fali aad u haamile sabba hada bayti bayt alkaaba da nabad galiye khaf gowake allah dul kha yamaniyon shamna bari yuhul baylayin wa dul ni'maisan markahu ka qudiyayu tamaraasu kulli shay adun kar midhi so damba makan so bayman midhi adun ko adan sidi nabi sallallahu alayhi wa sallam waxay so baymanay markaa buraleey bayna digeyu mugalada gudaha ta khatajma inta tawabura midabba silab oo wa amanadum ka من galiyeen min khawfii al-qasii wa khasay ka absada oo yudanbaytiga saabul fiil oo kusoo duuleey liftan kun oo nin oo maroodiyaal wasoo kusoo duuleey hadana cafilooga oo ka raa'ay marka absida laga nabad galiisa kale mehe dadku kusoo duulada macruu walu hadan muhtaramin wey marka الله عبده الله السداسي عليه كاتلك ترقيه أبديه كعمل كبير صورة صورة ليلا ما كان نعملا وين بكوشته ما كان كلماته وحدها هاي دس الله أن نعملي فيها ما خد كريم معها فرش كريم الله أن نعملي وحالنا جدنا وإني الله دع نعملي عبدهنا كشكريا كن نعملك شو سورة سورة الماعون وسورة بقليه الطبان aya lehna doono wax fudud iyo dad lab iyo dheddig ah markaas sidoo kale muwafaqiin ka muujiyana wax kulmi saakirin bay suurada soo ku sii soo bay sida wa gaalka يكرّب بيني بالدين جزاه الله بيني إش أبى المدين تطيعه بيني فذلك قاسي ألا لي كويه يدعو عليا سهما أبغى أنكر فيها دب أطورة علي سك ولا يحب أبجورهيني لأن أمرت في السنين على تعامل المسكين مسكين كرّاك في سنين في سنين والوصية الثانية حتى ورحلة في يوم لاحق فويل إنه بعوضنا في مركب المصلي مع إنه maxaa qiyaanka daran wa ka allabeeniyi iyo qiyaamaha beeniyi oo masaaqtiya dadka baahan an xariista inaan xariis la waayay ka degta marka sidaas u waxay isugu oo galay u in tusilaa oo ka felaa fidib u tunaan tiriyo de ay uulisi la odeelay waakalo laliyaa oo sufiyan bin harri marti da muslim naga di waxa ilma agona yaa wax weydiisay qulbu kala daalalay ilmi digu midka sabaha qofka soo sidaa yelaa marka waan wax la yaabo xariifta inta ah إنه النارية هنا ويساعدنا قفل النار له حتى تموت الكرام أرأيت بالكوارث قال من أمر كان كشيء كهينا إن يفهمان وقت لا تلمعها هذا قوة كرينا كبرارونا له بهي مركا أرأيت بالكوارث سوحل لي يا مأهويا الذي منك أمره أو أمر قفك يكذب بيني بالدين جزها الله بيني إذا بالمرؤوخي بيني فذلك كاسي الذي كوي يدؤ عليا فيما أبو كفيحة قهر ويطورة دسعي بوحوي وكفيحي دوي ولا يحبض أمبرهنين على دعالي مسكيني مساكين تطعام كذا معنا مركو اشتغو هاينا مبحيو ورهالله سيوينا مجيلا مساكين تهاللو برقار وانا حديث الله وانا كبيران تهالي مركا بل كور رسول الله ما ألمر الله بابا فويل للمصلين يا يا الله للذين مصلين قوته كذا الذين قوهم يبساهونها المال سن على صلاتهم ترادوا به المال الذين قوهم يبغوا يراونه استسست سيما في للمصلين باله هاك الله فويل للمصلين ممنوع الذين مرك على صلاتهم صحابي الوحيد لهن إلها عني لي ينفي بهن إلها كانوا يا مهتمين له عنك يفيدونك للدوين والالدينهم في صلاتهم تألو. صلات ولا بحداية يها المامان مرك وسواسك بسيط جدا مرك ديرخو أو وسواس اللي يجي لو تكلم وعقل بيجي تكسر بل وحفل لي هي دتك ممنين توصلا بقى waxay في fakhrin karaan waxay aqmi iyo alle hurjoogti waxa ka beer في ka salaatii iyo ka fakan tiradii anti sanayee goyba ka fakan insha allah leey marka qadibtum muminintay u badantaan marka fi salaatiin waxaan leeyna as salaati mal salaad do marka ta macna had iyo salaati ma tukada illa arkan mooyaa la tukada macna waqti gaar wa tatahulla ila salatooda wa kuwa markay sukanayaan aan wax rajoon khayr la jeenin marka aan isu kanayina wax afsiya ay ku ciiluna wa lagu qabsanay ku ciilina wa kuwa marka sifada nooca munafiqiin taalah qofka muuminki salaadiisa dhakhla laa muqaddamu laakiin salaadda waqti geliyeey nidaamkeedii وحانوا أقريروا في الثديل اللقوه التابعية وحاسوا بماثورة قلبك يستفع العلم سيدو قلبك يستفع العلم وعبالغي يابيني شاوية ملكة ثمين انتين تكتين انو يلاهن فويلون هم برصدنا ذلك المصلين كوة تكتة الذين مصلين فهم صلاتهم. صلاتهم. صلاته في يدقوا رحين تهدي في عينين تهدي بها المانسر waxuu yimid markii salaadiga ay tukadaanay noqoto wa marka dadku ay isusayaan sidoo wax tukano kale ay ka dhigayaan markay leen waxba ma akhrin baasur ragga ka fur fur salaad ba dhici karaan marka ruujada waxa soo gali karaan wa shirkii fu yado in dadka la isusaas milmo ka qiyo qofkii dadka isma tobka dadka alledekti u daacayteen oo tukano usoomi laakin markii dadu ima dad iskaga yaqfar aragti daa lagu arkan iskaga farmiwern taas le ma lumarkaa qoska maayay sharafta u jeeliyay markaa waxaan waan u wux sharafta markaa waxaanu lagu arko yu ku faraxsan yahay alledekti ma walaa ima dhig kama qiyaasana noqon in dadka xoro ku ugu dheyda salaad oo kala dadku ku arki tikoo dadka u yeero aanu ugu dheyda waxa la wixii dadkan hal ugu oo leveltiib lagu soooclin lagaama qaadi lagu soooclin sida faashka in gudinta iyo irbada iyo dariga ayo kala xidhiyada farsadeey waxaa soo dhan aad bay dadku u baahan yihiin oo dadku waa u baahan yihiin hadana wax dibna ma han soo roohu kan qarto haddii soooclin hata waxaa qoola baxayl waxa ay bixiyaan daay kuwa loo soooclinayo وهي عملوا اللي الليل ما دانا بذكر يسوسان بخيلهم واحد كعبان وواحد لوس العلي نيم هي القصدي سدينا يوم من عيد لا المعونة صورة ذات معونه وقلب خير الكلمة مارمان كأدب اللوحة هذا ندب مصيله هو لوس العلي كونا من نشأت عتة صورة الكافر هي ذو أمك وصورة دي بقديس ديان نبيها محمد باللوس خير بضم لنا بالله وشيعه فحوري ابن كليلا عاص بن وائل السهمي عمر بن عاص ابي سعامه ابي نافل ما بده يلقي سماعنا كعيال يرب كل ثاني مركه ابو القاسم في قاسم العلمي لنظريات سي فحوري عاص بن وائل الشيخ شاكي سنواتي ودوار روح دمر فاي لما محصوصنا حيث روح دوز كتاك ودل هي هيدا دمبايا قاني لكن هذا دول هيد مركور رفاقه دمبايا مركز سالي النبي الله محمد ابتر ما هيد وحوالي ذكره يسيه الشيخ شاكي سنواتي وقعه اقعه خلقه الهي اقوري احد اقعه اقعه ابتر له عبوري نوي كهدا شرفتي في خيتي <تصفيق> <تصفيق> سيهيد اي سجا ابتره عصب بن وايل اهل النار وان هو خير وعبد الولي مركون حتى واحد العيال ما يغلب اللهم عليه انا اعطيناك وحنك سينى الكوثر خير في ربض فضربا في لربك فضربا فصلي بوكل ربك ربك جل تك والحر دور على ربك ربك جل تك وغورا مركه الكوثرك لقها هو خير فربنا وي ولهذا النبي الخيف ربنا لك النبي يقول حقوق الماء ما الكوثرك ama dadkiisa ulihi oo khayr badan oo wuxuu bulshada leeyahay oo weli salaaga gacanta iyo ciidisa iyo waxii soo damin jiray meedhan iyo idaar meedhan wali oo ee cala haddu doona ka caq oo malabka kam aan oo joogti soo xalba oo muuminiin ku aad doonaan taan markay nabi wa ummu bayd ka الله ayba lahay markaas ay leelay dabada uu u leeyni noobiyi faraha allah dar ka nabiga qarna kaaba marka halka u san guudaha أي khair farabadana nabiga la siyi qarahan tub gaata suucira ay muuminiin tu kaabid doonto allah oo ku farbeelay nabiga muhammad sallallahu alayhi wasallam سيدكو قو فيه أي أثمان في يجوز وجودان أو كذا صلاة ذلك عند البيت إلا مكان والتسدية والثوري يصعب أيضا الدعوى صلاة ذلك ماك صلاة ذلك لها تكون إذا الله جبتها تكول وألقت وجبور يجوز أثمان في عوجور عارف إن صلاتي ونصقي لله رب العالمين ماك علبة قلبك فسلي صلاة سوا صلاة زيدة جورعة وجبور A markii markii markii la soo dhigay kala diiniiba markii din aan sabab salaadii inuu mamkiriin markii markii la soo dhigay barka quraanka ku daynayna inshaallahu waxa inaa nagu xabayna ka tu ku siiyo فصل للربك صلاة هذا والحرق لله على الفسوا خطر جور على الفسوا حياض مسون جلكر تك تتنؤ جورعك ليو حياض برا جور على متك جناحثك والقولي ها جسمي الله, الله برا نلوجورع تجناحثك والقولي ها كدت كلب سوريين والقولي ها لو الله, الله برا لو جورع يهاي waa in alla de pilo goora sadaqa markaa uu gaarayso imada waligaa oo kala man ka fiido buu haysta waalid sibaa kuxu waa kuxu sida wuxuu kayirdaa inta uu gaarayo kuxu sargaad doonta laakiin waa kuxu sida hore waxa xad waxa magac soo barbardhagalay wiil inta aad dhigilaa allahu akbar alla de pilo goora sadaqayn waligii marka yilib kaliye loo hibil waha sagur wa khatri in shaniga ka ku aragay mid ama fu'adoy kuway sagaalad tur dhalad oo dabagwaan sagaal dabagwaan wax kaalin jira waxa weeyii caasibna waal maxa ka haday dad sahabaa oo Huoista jäätäntä on tapahtunut. Vaikeasti löytyy, että mitä se on. Tämä on yksi asia, joka on ollut aika vaikeaa. Tämä on yksi asia, joka on ollut aika on yksi joka on ollut aika on yksi joka on ollut on joka on on و النبي الله اصل في شيء غوال جام بلا شك خارج عن المله يكذب عيون سوره الكافرون وصوره دي بقول يستغالا ترتيب القران الكريم كا سوره الكافرون وامن في شيء ما يشيرني هايده واليخ ايه وحاوي يما تنما نو يا الله قريش هون النبي جالس لكن في ده إنه قصي على كذا شيء إنه يدا لما يلمقنا قبلها، فكانت أول حاجة نورده، وأن كلت علينا الناي. الله لا عابد يعني هذيك أن كل عابد، فهو يهدي حاجة خير كذا أنك ود خير كذا حاجة يهدي خير كذا أنك ود خير كذا بالكذا أن كل شيء من هو نذبعينه ده نبي مرنا من متبعين، مركا ووالجستم قوي وصورة كل واحد <تصفيق> لا هذا لا أعبده أنا ما تعبدون واحد عبد الإنسان هذا كله ولا أنتم يدكم متشهدين هو عبد يه ما عبدوه ولا أنا أنا ما ما ولا أنتم يدكون متهدين عابدينك وعابد ما أعبده أفرت الجمله أو اسكم معناها علم هذا اللبه ذنبين في كل جهين علم وحير هذا وإساق كيانه واشق وضمعنا قال لا هو هذا اللي وعد في يعني هذا القضاء كأوضعه ملكا لا أعبد ما تعبدونه ولا أنتم عابدون ما أعبدوا ولا أنا عبد ما عبطتم ولا أنتم واشكم معني معنى سرسارين قول يرثى أن هذا الله لا عبد ما تعبدون في الماضي أنا عبد ما هي وحد في الماضي ولا أنتم يدكو نمتين عبدون هو عبد متى ما, ما عبد وحد أنا وعبدي ولا أنا أنتم من عبد مين ولا أنتم يدكو عبدون متى لكو هو ما لماذا مَا هرأ وحوية بالمعنى الذي ويامد بالمعنى من لبض دمنا ومسن ماكب عنو الحصوى لا أعبد عابدي ما ما الذي أحدك تعبدون العابدي ثان ولا أنتم ذلك من متكه لعابدونك هو ما الذي أحدك أعبد أنواء العابدي لماذا ماية ضمنة ولم أعلان دميه عابدك عابد ما, ما عبته عبادة ومعرفة ما ذو أمسنير ولا أنتم يذكرون متى أن عبد دون قوة عبد أيامه عبد سانه وهو عبده مرتسلع يلبت السيادة معنى هو فسحول مركو يكتم رهن قالوا مركي آية النبي صلى الله عليه وسلم وفضل قبيله مركو يكتم رهن يا النبي بقولي قالوا يا النبي بقولي قالوا يا كما عليك وامعدي كل علقها مهيو كل في أضويه لا تكشطهم وحولي وامثل عدي أن لك قبل لكم وحايدين سجناء دينكم دين تينه ولي أنا وحايدين نادين ديني دين تينه مكتوب دين ملهى من الدين تينه الحقيقة إدك منكران مالك التوحيدية الشرقية يسمى المكرمون وعلى شغل هذا هي أداة لكم مشغولة لماذا الدينة إن لا يسو كانه وحوالي وحوالي المال يعني النطق مالة يكون كل مال إني التفتيش هذه ينتهي كلامك للدين كمسيح الوحى عليه هل يسو سور باللوهية الليلة الله ودى الصعده مالك هو يكلفتين إن لا يسو ما كانتها لكن قوليه هل ماله هو ليس من كان التفتيش هل ماله قال لي شنوي من كرتو دين في الاسلام تي تي تماسيح وككلما على اسكو عمل اسم النوعه فيقول لا اساس صار لاغا قرتني مداش لكم دي لكم لي شوي من كرار من كلمه الدين قال كي قال يسمي هذا دين فيني ولي اري الدين ان نسوفي شي wii ka dambeyaynaa asuugnaa suratul وصورة wa surat dibqaniya subnaa xatiif quraanka aayadina dwaasad surada anwarada suratul bilaa ahmad wii ku soo dagtay isagu min joogay كذبوا soo dagtay waxa laydi lixdan marmood kadibuu من muusaallay markii suradana ku soo dagtay xataa khabar geerada baa soomaaligaani waqof dimashadii la soo sheegayoo nabiga nabiga waxa lagu baran jiray waqtigiisii inuu dhow yahay sidii baarisadu u gaartay dadkana sidii nasrullahi taada فسبح بيش تسبيش، so مطالبين عليه هو خذ دري وكلي عندحمد ربنا بيجا حمدك استغفر الله هو، إنه ألا كان وعلى سواب في توبة أقبله، مركب وحوي فس أبوي النصرية اللوين مش وحياه وحيد لاهل العرب، منكاسو حرم كي ما كهدوك قات كارم، ما كدي ملوقي قال makhmar ki la furtay oo gargaartay alaymi arabo tan gudahii soo wada galay way soo wada diideen laba sano gudahood ba arabo tan ku islaam tu ku gibir bi xiyaa iyo yeyno xadayda azidada arabo iyo ku islaamnimada qasay noqday marka وأصيرنا نقول إننا قد تجعلنا قومي من، فكر حلوي قال الدين تجعلكما يشان لغوب جيني، إنه يقود دقمان في الدين تلهوب جيني، أتبي من تقول نقلان، لكن قلادة دجال تقولين الشد دعوة لهوب جيني، ستة بعشرة بيجيني قد تجعلنا قومي من، ستة بعشرة من، على كل حال وعلى فتح مكة بالله، مركز سطوحات وفتح مكة على إستات وكما شيء، لكنه حلال ila makamar si lagab dilaw ila saxaabati ibnu banbay qabsadeena adduun banbay qabsadeen fadhigo marku si la qugu bilawdo oo islaamka la soo galo dad ku ay kooxdo dagaalku joogsado ilaa badak marku dacay dagaalka oo weyn islaamka la lama geeneene marka istighfaartu markii la yiri waxaanan marku ka marku fariisanaayo marku sheexanaayo wa tasbiix iyo istighfaar إلهي علاماته إيش يعني ما كان علامات لا أعرفه عن استخفاتي فصبيه لفدي علاماتي عمر <تصفيق> بن الخطاب رضي الله عنه يا وضياشي صحابة يا مجلسي سهل لفدي سنترين ما كان يدل عبد الله بن عباس باللكم لفدي سنترين فجمعان القرآن ليداهم دب بكرة أنا قوي أنا بقول للوالين هاي بقولك العلامة ما هو صادره اللي أنا بقول للوالين هو يجي مقصودا أرفلوا خدام ماله عبد الله بن عباس يروه لي. قال لي بس هو آية سورة معنى هذا شيء جزاء جعله صلى الله عليه وسلم بالشيء الكين. وعياذ الله دوا السفر بعد الاستبراه والسفر عبد الله هذا كورهم بودي أنا كذي اسمعه. والنبي قد جيره والنبي قد تجده ديسي وفاتيسي ويلي يلا شيء يشاعون. عمر بن خدام قال استداسن تعله هين وما و هذا نشرح بها واستقود النبي القفران دال بقى النبي الدم بالالحي وكقفران دال ب وكوخ يا رب اللهم القفران في كل النبي كل وخص سمين مرك نعم ماذا قلتي هذه كم جالسين كريمتي كم إيش جالسين كريم نعم ماذا قلتي قلنا بالنماذج يخير خبز الله النماذج مرك شكر جالي فحوي يو السواق كان إنه كذا جبنا له السواق كان ونجالسين النبي صلى الله عليه وسلم بالمال بدك لاين نقدر نسير على محمد لي استغفار إذا جاء نصر الله كرجع الله مركو والباطل فاتشي كيمار كذي مات مكمل لك بالله إلى إنسان إسلام كفران دون <كثير> وراء سبب فيه آثاره تو يدخلون الله إلى هديه في ساق واحد جنية وجماعة جماعة, جماعة فصبيح تصبح الجواب في وركا تصبح سبحان الله إلى بحمد ربك عمتي ربك يسالك وقول ذريعة واستغفره استغفر تلا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي مديك مركو سجوده ايه مرتي ايه مرتي ايه مركو فردي ايه إنه ألا كارا وحادته ومكيته ومد أقبله عدكت له كاستغفار درسه الله سبحانه وتعالى وكا أقبله سورة المسد و سورة بي بقل طبان يكو تطيطة قرآن كريمك آياتها رواشا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قيصة وقرشة قيصة بربوها وقمتها ملكة أبو الله عبد العزة بن عبد على الذي يحرقون يدتوا أبو الله عبد عبد أبو الله بحيث المعنى مرك ملكة إذن قرحنا لو لكن أبو النار بمعنها كانت لتلك و هذا المقع واللوان جنوبة أبو النار كانت لتلك ملكة نبي الله محمد مالي المال مه كمتها يوردوا واقعي ملكة الكسودة في وأنزر عصيرتك الأقربين يوردوا واقعي يا بني عبد المنار يا عبد المضالب و لم يشترك أبو قبائل والوصور الرمسي، عبد النبيل محمد هداني جيد ده، قاندال علبة هالكساس صعدا، ما يقرب من إسلام هينه، ها بعيد عن بين الحكومة على جيردن، إني نديرهم بين يدي عدد شديد بورما، عدد بين يمكن تجنينه <تصفيق> هاي خور الرمل، هذاك عبد العزة وأبو لك اللي هاد جماعة نقول، تفضل لك الصعيد اليوم هو حلاذ نوجيريشي هو هو مسكب qaadirnaan dadka Marka soo dirtay markaa cali sallallahu alayhi wasallam qaadir jiboo akhri gabadhu qabo mid jameelahay oo sufi amminu hallay walaalaha aayeen la baranay ba dagax soo qaadatay crees bay soo qaadatay abubakar yar war yar ما يم ما يم ما كم عين يقول كم عين شاعر بمن هقول وعيلة هدش شاعر لها أم بان صدح صدح أبينا وأمره ودينه قلينا بدني نحن بنديزناه دي أمرك سنة بدني وأنا عاصنا محمد كل انظروا كيف صرف الله عن الدم قراش يدومون ملمما وأنا محمد نور فالتبا الله عيدوا في إيه قدوا بلعوني يووحي عايوا ملمم أنا قد محمد بابا ليه لأمون مجعبا ملعبا مالك آياده رساته في الماميسي تبت يدا أبي اللهب تبت وحا هوبتي يدا أبي اللهب أبي اللهب لبجسك معض وطبوهو مدهروا ودعوا وإيه هوبتي إلهي جنة في وجه مدهر كذا بنو وي بداري وي والله سنا وقد حط وقد تبر وهمه وحذرا سكن جمعه حذرا لولي يهيم أعمالك أنت بنك جمعه الموقبتها مركز أبو الله هذا هو بي بيكر لجانها أبو الله هذا هو علىني إن دليل محمد من ما عشرين تيجي هو موسمه أولي يهوي صورها عيوريا اللي أنت بعد بسوع وابناء هيلينا وابناء هيلينا أبو ليه نقول لهم محمد مركي الله شاير إنو نكاس النار تجلين سلامكم أمة منن ثبت هو يدا أبي الله دين حا أبي الله بلبيس كملاط وثب وابو مينه ويبقى داعري ما أغنى كملاطن عنه حقي سماري وحوليسين يوما كتبوه حشقيو عبوره لا تبي كملاطن ماشوا على جواب قطاعي حوليسين على ذلك وشينو يهدي توتر على بخيره quruxaydi xoolahayna yaan xagga furamdu iskaga celiindu waxba soo tarma yaabdan wiil ma agnaan mad deeqin kama deeqin aan xagti ma lahayn wax ii yomaat ka sabab u dhig ursha qaystay waxa la yiri abuu laha ku xurbin tayi waxa dilay قالت 18 عدود.. ما العله Gloria there made maicar... has remained knew to say to Your sovereignty... way or mane... we caught a ministry with Govah Bill who gjorde Him in bix appropriate ما العقوله を White translate كيف ت Jonge夢ía ليسو影 vallej發flwert وشني ليسوغ resвод رئيس إب hineاج … وكل ما puff وكل ما ي Erik Universe ولكن من خدمه ما هي ان Stonestocks سيم تسكينو لي تصبع بالليله دونا نار النار نارا سؤلان لهب ذات لهب قال للصاحب قال للصاحب ما نقول لك قال لي و لا من دونا أبو نار النار ذات و حين كو اصبينا سايس لا ضمير كوا صدن كو اصبينا وامراته حاسكين النار بجلدونها وي لجلدونها وين حم هي حماله الحضر وقري قربنا هذيك الجذ هي حماله الحمل هذيك لوحويه دمي وحلي ادم محامله الحضر يا عايل هذيك لوال حالين كره حماله الحمل بحال ايت هاي قري قربنا waxay leedahay ida xoolo badan iyadaana xadada ku shaqeyntay waamid waxa kala noo sheegayda ha qodaxna miyey xasiin iyo aaysan soo gurto iyo waddada nabiga maray isla uun digtiisay yalla leeyne mudkale waxa nabiga way xambad leeydo way fagaad dadna way u garabtu u yaqaan ruuxa anta في halqunteeda waxaa ku sugan xablu xariib من min masjidil layfa bisidnaa oo kalif balaa roo xalignaare qiyaamada markay xinar sa taku waxaa u dheer cadaabka inta luqunta laga xila sida loo xeejiyo oo meel gaar ah lagu xidhin weeyo siday nabiga ay u xilagayteen si loo arko oo ومن مسجد الليل فما بونش اداه ان يقعدوا حريق نارين سبحان الله تعالى